الناس وياتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا ولا وكان الله سميعا بصيرا يا لينا آمنا نكون قوامين بالصدق قولوا قوامين بالصدق شهداء لله ولو على انفسكم, ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعزلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا صُرُّه وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَذْكُرِ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعيدا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 بشر المنافقين بأن لهم عذاب نليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلا. إن إن المناسقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين مُذَارِ دِينٌ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تجد له سبيلا.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 المنافقين في الدرك لس فل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصطحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يوتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكلا عليما